بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ يسر عوض أن يقدم لكم هذه المادة الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم باب النقل والسكت والوقف على الهمس جمعها في باب واحد لقلة مباحثها والنقل والمراد بالنقل أي نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها والنقل هو نوع من أنواع تخفيف الهمز المفرد باب النقل عرفنا النقل والسكت, إيه والسكت. السكت عبارة عن قطع الصوت زمنا دون زمن الوقف عادة دون تنفس يبقى طبعا السكت يعني ايه معنى كلمة عادة يعني عادة الكراء وعرف وعرفهم ويعلم ذلك بالمشافهة يبقى السكت اللي هو ضابط التلقي والمشافهة عن المشايخ ويقدر العلماء السكت اللي هو السكت لو أفنى على الهمز هو مقدر حركتين هو السكت بدون تنفس وبدأ النظم بالنقل فقال ولا نقل إلا الآن مع يونس بدأ ورد أن وابد ال ام ملئ بهم كلا من استبرق طيب وسلم فسلفش وحقق همز الوقف والسكت اهمله آه معنى ولا نقل الا الان مع يونس بدا يبقى ولا نقل في كلمه الآن الا لبده الباء طبعا لمين ابن وردان لا ينقل في هذه الكلمة في القرآن كله إلا ابن وردان طيب ابن جماز يبقى ابن جماز ليس له إلا التحقيق ولا نقل إلا الآن مع يونس بدأ يبقى هنا بالنسبة لابن وردان وافق من وافق ورش ووافق الروايتين قالون وورش في موضعين سورة يونس وابن جماز في كلمة الآن بالتحقيق يبقى تاني يا كلمة الآن ابن جماز في القرآن كله هينكل ألا ولا نقلة من القراء الثلاثة في كلمة الآن ها مع سورة يونس موضعين سورة يونس بعدها اللي هو مين ابن وردان يبا إذن ابن وردان وافق ورش في, في كلمة الآن في القرآن كله أما ووافق الروايتين الروايتين لو قالون لأن قالون طبعا موضعي سورة يونس خلف أصله بيانكل زي ورش يبا إذن ابن وردان وافق الروايتين وهما قالون ورش في موضعي سورة يونس وإمني جماس بالتحقيق في كلمة إيه الآن عايون إيه ألانة ألانة بالنقل إحنا بقولنا تعريف النقل هو إيه الآنة اللي هو نقل حرقة الهمزة إلى الساكني قبلها ما أحس فيه الهمز وردأا وأبد الأم يبقى هنا بالنسبة كلمة ردأا يصدقني بالنسبة لأبو جعفر بينقل حركة الهمزة إلى الدال وإبدال التنوين يبقى وصلا ووقفا إيه؟ ريدا معي ريدا يصدقني خالف يعتبر هو خالف نافع في حالة الوصل لأن نافع يقول ريدا يصدقني بالتنوين اما ابو جعفر عيون ريد ريد وصلا ووقفا وصلا وايه ووقفا يبقى اذا جعفر يوافق نافع في حاله الوقف فقط يبقى, يبقى هنا بالنسبه لابو جعفر في كلمه ريد وصلا ووقفا هيقول ايه ريد يصدقني ها حتمر وريد ابدل هنا الابدال هنا ايه ابدال مكاني يبدل أي التنوين ايه الف معايا يبقى هنا ابو جعفر يوافق نافع وقفا في كلمه ايه ردا وصلا ابو جعفر يخالف نافع لان نافع في حاله الوصل في كلمه رد ان هيقول ايه ردة يصدقني ابو جعفر اريد يصدقني اريد ان أبد وَأَبْدِ الْأَمْ مِلْءُ بِهِ أُنْكُلًا يبقى وكذلك في كلمة مِلْءُ معايا يبقى هنا أي روى مرموس باء به لو ابن وردان بنقل حركة الهمزة ميلو الأرض يقول لي ميلو الأرض ذهبا بينقل حركة الهمزة إلى النام إلى الساكني قبلها ويحزف الهمز ثم عطف على النقل قال لك من استبرق طيب يبقى عشان احنا قال البيت اللي وراه قال من استبرق طيب طبق الحق يبقى هنا الحق معتوف على ايه على النقل اي نقل من استبرق طيب الطال هو المين الرويس يبقى هنا الرويس عينك حركة كلمة استبرق حركة الهمز لسا يكيني قبلها عايول مين استبرق مين استبرق ثم عطف فقال مع فسل فاشا كل ده بردك معتوف على إيه على النقل يبقى خلف العاشر بنقل حركة الهمزة وحسفها في لفظين الأمر بالسؤال يعني لو آه أي سؤال أمر مسبوك بواو او ف اسال فطبعا هنا بينقل حركه الهمزه للسين واسال القريه ع واسال القريه فاسال الذين فاسال الذين يبقى يبقى فشل هو مين خلفنا واسالهم عن القرىتي وسلهم فسنوه فسنوه معايا ثم شرع خلف الوقفي والسكتي وقال وحقق همزي الوقفي اللي هو مين خلف العاشر يبقى إذن خلف العاشر يعني مين حمزة أصله اللي هو خلف عن حمزة لأننا معروف أن حمزة إذا وقف على أي همزة متطرفة مثل السماء يبقى ليه فيها مزام معروف السماو لنه خمس أوجه ثلاثة الإبدال السماء السماء السماء ثم تسهيل المرام مع المد والقصر السماو مع القصر السماو طبعا بالنسبة خلف العاشر خلف العاشر يحقق الدليل وحقق حمز الوقف يبقى إذن خلف العاشر خلف مين؟ خلف أصله والسكت أهمله والسكت أهمله طبعا ظهر النظ والذي قاله ابن الجزري أي لك والسكت أهمله أي أن خلف العاشر ليس له سكت هذا من طريق قول الناظم قول الناظم رحمه الله والسكت أهمل هذا من طريق القطيع عن إدريس لأن إدريس له طريقي وهما المطال المتوعي القطيع والمتوعي فاقتصر الناظم على طريق من القطيع وهذا الطريق ليس فيه سكت أما بالنسبة للمطوعي له السكت على أل وشيء والمفصول والموصول مرتبة واحدة مثال لو قلنا إن أرسلناك بالحق بشيرا ونثيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم طبعا هذا ترى من المطوعي والسكت ايوه واحده يقول لي طب ما ابن جازر لو سكت هنا السكت ابن جازر اقتصر على هذا الطريق ولم ولم يمنح طريق من المتطوعي وقال المحررون ولم يتكلم عن طريق المتطوعين وكلاهما طريق ادريس من الدره انكوا ادريس الحداد هو الراوي الوحيد الذي له هذان الطريقان من الضرة فالقطيع ليس له سكت من طريق الضرة وأما المتوعي عن إدريس فله السكت قولا واحدا على أنه شيء والمفصول المفصول مثل إيه؟ من آمن والموصول ذلك القرآن ومسؤولة ودفء ومزؤومة الضمآن ده اسمه إيه؟ موصول ده اسمه إيه الموصول قال العلامة الضباع في شرح الدرة ما نصه قرأ خلف بترك السكت بترك السكت على الساكن قبل الهمز مطلقا وهذا اكتصار من النظم رحمه الله على إحدى طريقي نظمه عن إدريس عن خلف وهي طريق القطيع وهو لا يمنع وهو لا يمنع من الأخذ بطريقه بطريقه بالطريق الثاني وهي طريق المتوعة عنه ومذهبه السكت على الساكن قبل الهمز فيما كان من كلمة وكلمتين يعني فيما كان من كلمة وكلمتين يعني إيه يعني لو الآية فيها أهل والشيء والمفصول وإيه؟ والمفصول والمفصول زي القرآن يعني ولم يكون مادة زي القرآن الأنهار شيء خلو إلى من آمن ده اسم المفصول ولا يقدح في ذلك عدم ذكره في التحبير ممكن واحد يقول لك في التحبير لم يذكر السكت فقد ذكره في النشر وعلى الأخذ بالوجهين جرى عملنا وكذلك ذكره العلم المتولي في روض النظير وقال المتولي ولا وجهه لابن الجزر في منعه السكت فانظره ده في ان ينظر في روض النضير كلام في سورات الشعراء عند كلام على كلمة فرق ثم قال الشيخ عبد الرازق موسى وبعد ذكر اقوال بعض العلماء في اثبات جواز الساكت عن ادريس من طريق المتطوع أقول إنه هو الذي عليه العمل كما قال العلامة الضباع في شرحه على الضرة اعتمادا على ما ذكره المحقق محمد المتولي شيخ مشايخ الضباع في الروض النظير ومما يؤيد ما ذهب إليه أن المتوع ورد في النشر من ثلاث طرق من الكامل والمصباح والمبهج والسكت ورد من النشر من طريق المبهج للمتوع ولدى مراجعة التحبير في سنة قراءة خلف, خلف ذكر في سنة المتوع سبت الخياط في, في سنة التحبير سنة خلف العاشر وسبت الخياط هو صاحب المبهج الذي ورد السكت لإدريس من طريقه فظهر لنا بعد هذا الربط بين التحبير والنش ثبوت السكت لإدريس من طريق المطوع من الدرات وبه قرأته وفي المسألة خلاف كما ترى والراجح الإثبات إذا كانت حققنا المسألة والسكت أهملة باب الإضغام الصغير وَأَظْهَرَ إِذْ مَعَقَدْ وَتَاءِ مُؤَنَّثٍ أَلَى حز وعند الثَّاءِ لِلتَّاءِ فُصِّلَةٍ يبقى أن يختلفوا في الزال من ذال إذ عند ستة أحرف اللهم الستة أحرفتوا إيه؟ بشطبيا اللي هي الجين والزال والسين والصاد والتاء والدال نحو وإذ جعلنا وإذ جعلنا وإذ زينا وإذ زينا اتبرأ اتدخلوا فقرى مرموز ألف اللي هو مين ألاحظ اللي هو أبو جعفر ويعقوب بإظهار ذال إذ عند الست كحروف عشان قال لك وأظهر إذ مع قاد وتيه مؤنسني الا حز يبقى الا اللي هو مين ابو جعفر والحالي مين يعقوب يعقوب ذال از عند الحروف اللي هو حروف ذال از في الشطبيه وادغم خلف في التاء والدال فقط قال وعند الثائل التاء يبقى هنا يبقى بالنسبه لخلف العاشر وأضغم خلف في التاء والدال فقط علم ذلك من الوفاق يبقى عرفنا طبع في التاء وها وأضغم خلف في التاء ودال منين من الأصل إن خلف عيوا في مين وخلف عن حمزة يبقى عرفنا خلف كده عيضغم في التاء ودال منين ها من موافقة إيه؟ أصله وأصله مين خلف العاشر الله يفتح عليك أهلك وهذا الموضع خرج فيه الناظم عن إصلاحه إذ لم يخالف أبو جعفر أصله في إظهار زال عند الحرف الست وكذلك قرى بإظهار دل قد عند الثمانية أحرف باردك عشان أهلك وأظهر إيه أظهر إيه إذ مع قد وتي مؤنس يعني عوز يقول لك فإن خلفه أذكر وإلا فأهمله طب هنا في ذلك المو... في... إذ أبو جعفر مفق أصله طب هو ذكره ليه عشان كده أقول لك يبقى هنا خرج الناظم عن اصطلاحه لهو في إن خلفه أذكر وإلا فأهمله أصول كان يهمل مين أبو جعفر ليه لأنه مفق أصله لأن أصله بيظهر ذال إذ عند حروف الستة وكذلك أبو جعفر تب ليه ذكروا هنا معي أنك وهذا الموضع خرج فيه الناظم عن اصطناحه إذ لم يخالف أبو جعفر أصله في الإظهار زال إذ عند الحروف هي الستة وكذلك قرأ بإظهار ذال قد عند ثمانية أحرف لهم إيه حروف ذال قد في الشطبية ليه الجيم والشين والسين والصاد والزاي والذال والضاد والظاء نحو مثل أمثلة ولقد جاءهم قد سامع قد شغفها ولقد صرفنا ولقد زيننا فقد ضل ولقد ظلمك معي يبقى بردك إيه عاي يظهر وأدغم خلف في الجميع طبعا طبعا تقول لي طب ما زكرش إيه خلف خالص ها طب أنا عرفت من اللي خلف على إضغامها وإضغام خلف الجميع علم ذلك من موافقة أصله معايا وكذلك أبو جعفر باردك أظهر تيتانيس الساكنة المتصلة بالفعل عند ستة أحرف يبقى المتصلة زي نضجت جلودهم ها؟ حصرت صدورهم كذبت إيه ثمود معي يبقى ديها تسمى إيه تاء التانيس الساكنة المتصلة يبقى أظهر مين أبو جعفر يبقى عرفنا كده من البيت وأظهر إيذ معقد وتائموا الناس مين ألا حز وهو أبو جعفر ومين ويعقوب وأظهر مرموز فاء اللي هو في الصلة اللي هو مين خلف الخلف العاشر أظهر التاء عند الثاء فقط حيث وقع معي يبقى أظهر وأظهر في الخمسة الباقية علم ذلك منين آمن وفقت إيه أصله ثم شرع في هل وبل ألك وهل بل فتن هل معترى ولي ببفا نبث وقغفر لي يرد صادح ولا يبقى نتفق في لم وبل عند ثمانيه احرف اللي هم زي البروتوشاتبيه بردك ها لهم التاء والثاء والذال والسين والطاء والضاد والظاء والنون نحو هل سوبه بل سولت ها سولت بل طبعا بل ظننتم يبقى هنا سواء لم أو بل يبقى خلف العاشر عيزهر لم هل وبل طيب هو ذكر خرف العاشر قال وهل بل فت تمام طيب بالنسبة طيب بالنسبة لابو جعفر ويعكوب يبقى هنا عيقروا بإظهارها عند الجميع كذلك بردك علم ذلك من الوفاق معي ولي يعكوب ولي عكوب من خلافه في هل, هل ترى ها يعني اعتبر يعكوب بردك عزل في كله عشان هنا جاه بالنسبة, بالنسبة لأبو عمر فهل ترى بيدغم في الموضعين دول هل ترى لهم من باقية هل ترى ها فهل ترى لهم من باقية هل ترى من فطور أبو عمر ايه بيدغم ايه ها بيدرم هذا الموضع والموضعين يعقوب الاكبر اه لا بالنسبه لي يعقوب في الموضعين دول هيظهر يبقى اذا ابو خلف اصله فين هل ترى فهل ترى لهم انت معايا فهل ترى لهم من باقيه هل ترى لهم من فطور في الموضعين دول ابو عمرو ما هيعمل ايه هيقول هات ترى غم يعكوب عايزهر يبقى إذن برضا يعكوب زي أبو جعفر بيزهر عند الجميع بس لابد أن نقول أن يعكوب هيخالف أبو عمر في موضع هل ترى أبو عمر يقول هل ترى يعكوب هل ترى يزهر وكذلك فهل ترى لهم من باقية أبو عمر عايزغم يعكوب إيه عايزهر ماشي نعم هل ترى لهم من باقية ماشي حاضر ما انا اقولها حاضر دليل ازهار يعقوب على, على اساس القاعده فين خلافه ايه فين خلافه اسكن والا فاهمنا صح طيب قال هل معترى ونببف نبث وكف يريد صادح ولا حولها دليل يعقوب اهو انت بتسال على حولها لحالي مين لي يعقوب هل ترى لهم عايزهر ولي با ب ف ويدغم في الفاء القاد راسين حميدا حميدا اللي هو مين ابو عمرو في, في الشطبيه بيدغم يدغم بال جزم هنا يعقوب عايزهر يبقى خالف فين خالفه اسكر ولا فاهميننا ماشي نبذت وكفرني يرد صده حوله يبقى هذه المواضع باردك ابو عام يعقوب هيخالف اصله ليه نرفل لكم ابو عمرو السوسي بيدغم الرفل لم ايه كوصب الحكم طالب الخلف يزبله صح بالنسبة بالنسبه للسوسي بيدغم قولا واحدا نرفل لكم دور ابو عمرو له له الخلف يبقى اذا يبقى في ثلث الحالتين ان يعقوب مخالف ايه احسن فابيزر قولا واحدا يريد صاد من يريد الثواب اللي هو ايه اه يريد هوالك يريد وصاد ي ع صاد ذكر يريد الثواب انت معايا فبرضك بالنسبه لابو عمرو بيدغم يبقى هنا يا يعقوب هيعمل ايه هيبقى له الاظهار لن ك ف هي... ما تقول ص ذكر رحمتي يا بي... ابو عمرو يبقى هنا بالنسبه ليعقوب ايه هيظهر ماشي اما زال إذ... يبقى خلاصه الكلام معايا خلاصه زال اذ نقول ذال إذ نقول له وفق جعفر في إظهار جميع حروف ذال إذ ها وفق أصله ويعقوب خلف أصله يعقوب خلف أصله حيث أضغم أبو عمر بكمل في جميعها يبقى ماشي؟ بالنسبة ليعقوب أيضا خلف أصله إيه حيث أضغم أبو عمر بكمل في جميعها معايا يبقى هنا بالنسبة ليعكوب ذل إذ هيخلف إيه أصله فيما إيه أبو عمر يضغمه ماشي وأضغم خلف عند الت والدال وأظهر عند البواقي ماشي يبقى دوة إيه الكلام دوة ذلك في ذل إيه إذ يبقى احنا بنقوله إيه خلاصة التلاتة اللي هو أبو جعفر ويعكوب وإيه خلف إيه؟ العشر وأما ده القد فخالف أبو جعفر أصله حيث أظهرها عند الحروف الثمانية وأظهرها كلها نافع من رواية قالوم وأضغم عند الضاد والضاء المعمج ورش ماشي؟ يبقى بالنسبة لأبو جعفر يبقى أن أبو جعفر يوفي من قالوم في الثمانية لان الكالون بيزهر وابو جعفر بيزهر بالنسبه ل, ل... ورش ع يدغمدل عند الضاد وعند ايه الزاء. فيعتبر إيه؟ هنا ابو جعفر خالف احد روايي اصل هو مين ورش وافق مين وافق مالون وكذلك اظهر اظهر, أظهر جميعها يعقوب مخالفه اصلا يبقى اذا يعقوب دال قد هي دال قد عند الحروف الحروف كلها الخاصه بدال قد في الشاطبيه معايا طيب بتاء التانيث أبو جعفر برده خاف وافق أبو جعفر اصله في اظهارها وكذلك مين يعقوف خالف اصله ماشي طب خلف العاشر واظهر خلف عند الثاء فقط وادغم عند بواقي خلف العاشر فخالف اصله حيث ادغم حمزه في الحروف ايه آه. طب لم هل وبل ابو جعفر أي وفق أصله في الإظهار وكذلك يعكوب بس يعكوب علي خلف أصله فين فهل ترى زم ما احنا واشرحنا في المودعي وأظهرها مين خلف العاشر هل هل عند أهل لمهل وبل عند الحرف إيه آه ماشي يبقى تاني يبقى نقول أبو جعفر عامل إفلام هل وبل له الإظهار وكذلك يعقوب له الاظهار عند الاهل وبل يعتبر خالف اصله فين في موضعين اللي هو الموضعين هل ترى وبالنسبه للخلف العاشر برضك خالف اصله حيث ادرم حمزه طب حمزه ادرم عند, عند التاء والثاء والسين واظهار عند البوق يعتبر برضك مخالف ايه حمزه وقوله ولباء بفاء آه الأول آه قال لك وقوله ولباء بفاء يعني يصد ولباء بفاء الباء الساكنة عند الفاء وهذا معنى وهذا معنى قوله ولباء بفاء وذلك في خمسة مواضع في البناء أو يغلف فسوف وفي الرعد وإن تعجب فعجب قال اذهب فمن تبعك ومن لم يتف فولاهك يبقى هنا بالنسبه لي يبقى يعمل هنا ها اظهر هي ايه اللي هو يعقوب حول في جميع ذلك بالاظهار وعلم من الوفاق للآخرين يعني الاخرين اللي هم مين ابو جعفر ها و ابو جعفر وخلف العاشر ب اتفقوا طب بالنسبه لك الثاني ازال الساكنه عند الثاء فنبذتها يشار والى اشار والى واشار واليه اشار بقوله نبستوا فازهرها بردك مرموز مين حولها اللي هو مين يعقوب وابو جعفر كذلك وادغام خنف علم منين هو لم يذكر خنف يبقى علم منين اه يبقى انا من موافقه اصله ثالث حاجه الراء الساكنه عند اللام حيث واقا وفي ها وهذا معنى قوني وكغفرني نحو واستبل لعبادتي يبقى هنا يعقوب عامل ايه بالاظهار مخالف مين اصله واستبل الحق فازهر يعقوب جميع ذلك بخلاف صاحبه لو هو مين ابو عمرو اللي هو عند السين ومن يرد ثواب بكل دوت بنشرح انه بيت البيت اللي هو ايه انا بست وكغفر لي يرد صاد حول ايه اداني الساكنه عند الثاء الساك. بردك يعقوب بيقول ايه من يرد ثواب انما ابو عامر يقول من يرد الثواب فظهر يعقوب وعلم من الوفاق لابو جعفر وخلف بالادغام طبعا خلف من يريد الثواب الدال في الزال هي ك ه ي ع صا الذكر يبقى يدغم د ص في ك ه ي هنا بالنسبه لخلف العاشق يعقوب عايز ايه وعلم من الوفاق لمن لابو جعفر وكذلك لخلا و لخلف يبقى علم ذلك الاظهار ابو جعفر من منين موافقه اصله معايا وطب وبالنسبه لخلف الادغام موافق, موافق لايه لاصله اخذت تل موحما لبست لبست عنهما والدغم،, والدغم ما عزت سنحلا يبقى أن شرع في الحرف السادس وهو الزال عند الثاء لهو إيه أخدته قال لك أخدته إيه طل طبعا كلمة هوا مرموز طل اللي هو مين رويس أظهرها معي يبقى خالف أصله كله لهو أبو عامل يقول إيه أخدته ماشي؟ يبقى هنا خالق يبقى... طب بالنسبة الروح يقول ايه؟ اه يبقى هنا بالنسبة الروح عيوافق اصله اللي هو بعمر بالاضغام قولا واحدا اما رويس اخدته طل يبقى يكره بالاضهار اوريستمو حيمن يبقى اوريستمو ايه؟ حيمن حيمن فد يبقى من نسبة هو مين؟ يعكوب وخنف ايه العاشر قا يقرأ بإيه بالازهار وعلم بالنسبه لابو جعفر بايه بالوفاق موافق ايه اصله معايا ثمن حاجه لبيستو الساعه عند ايه التاء وشرب النظم بقوله لبيستو يعني قرى من من كان عنه ها وهما مرموز همن موخلف العاشر باظهار الساء عند ايه عند التاء اللي هي ولبستم وادغم ابو جعفر علم ذلك من قوله والادغ والادغم مع عستوا ايه اب ابل هي ابو جعفر يبقى هنا ابو جعفر هيادغم هيقول لبتو او لبتتم وكلمه ايه عدتو فانه أراد بالمعيّة إضغام كلمة إيه؟ لبست لبستم أو لبستة بالفرد والجم كلمة لبستو أو لبستم ماشي؟ باردك الزال عند, الس... عند التاء عستو مرموز ألف اللي هو أب معي اللي هو مين أب آه اللي هو إيه أبو جعفر بإضغام لبيتو باردك معي إضغام الزال في إيه؟ عستو وعلم من الوفاق لخلف كذلك بالإضغام ماشي؟ وليعقوب بالإظهار علم ذلك من إيه؟ ذا ذا عكسا حوا بي... كلمة عدت بس ولا داد كله يعني عدت و... لا على الكلمات المنصوصة لا مش ما تاخدش نحن بالتكلم عن الكلمات معينة ومخصوصة أنا قلت لك أخدت طل يبقى هنا رويس أزر ما تلقبتش هو نص على دلوقتي قال لك الزال عند التاء في عستو وما جه كلمتك قلت لك الساعن ده تاء يبقى انا بفنط لك كلمه كلمه يبقى لابسته لابستم عستو انت معايا ما ما تجيبش سيره اخسته احنا خلصناها ماشي يبقى هنا كلمه عستو يبقى هنا واو ادغامي لابسته مع ادغام الزال في عستو يبقى تاني يبقى هنا قال لك والضغم مع عستو أب يبقى كلمة عستو من اللي يعني اضغمها أبو, أبو جعفر وعيدهم كلمة إيه لبستم خلاص طيب الزل عندها الثامن عستو عشان الدليل قال لك يعني قرأ مرموز ألف أب بإضغام لبستو مع إضغام الزل في عستو لأبو لا جعفر فيها صحبة دي ماشي وعلم من الوفق لخلف كذلك بالإضغام يبقى بردك حيضغم خلف إيه؟ العشر وليعكوب بالإظهار عرفنا منين قال لك لا ما وفقش أصله من كونه زى زى عكسان وزى هنا إشارة إلى كلمة عثته ومعنى عكسان أي أظهر لأنها عكس الإضغام يعني كرى مرموز حلال هو يعكوب بإظهار الزال في عثته ماشي؟ طيب تاني جزيدي يبقى بالنسبة يبقى أنا ايه أخسته تاني بدي أخسته ايه؟ طل يبقى طل اللي هو مين؟ رويس عايز الكلمة أخسته كل كلمة أخسته ها؟ طب روحة عامل ايه؟ عامو في أصله أوريستمو حيمن فيد معايا؟ ورستمو هيمن يفيد يبقى ورستمو يبقى هنا هيمن ويفيد هيعملوا ايه هيمن هيعمل ايه في لابو ورستم هياخد اه ويفيد ها ماشي اه قال لك لبستوا عنهما لبستوا ايه عن هما يعقوب خلاص العاج اه هيعملوا ايه هيظهروا تمام والدهم ما عست اب يبقى هنا يبقى ودغم أي مع اي ادغم كلمه لبيستو مع جعفر. جعفر يبقى العاشر وحيمن اللي هو مين يعقوب هيعملوا عن هما عنهم حيمن فيد والدغم عستو ادغم حاجه مع حاجه يبقى لابسته ها ولابستم مع كلمه عستو اب اللي هو ابي اللي هو مين ابو جعفر جعف. يبقى اذا ابو جعفر هيدغم كلمه لابسته يدغم السا التاء والذال في التاء والذال مع التاء في كلمه عسل هو ايه اب اه زاعكسا يبقى هنا ذا اسم شرع على عسطه إعكساً أي عكس إيه الإضغام عكس إضغام الإظهار حلل هو مين؟ ليه عكس مفهوم؟ يبقى ماشي ومعنى ذا هو معنى عكساً أي أظهر لأنه عكس إيه الإضغام يبقى يعني كرة مرموز حلل يعكوب بإظهار الزهل في عسطه مفهوم؟ ماشي قال لك ويا سينة نونة. يبقى سورتي أسينه نون والقلم فدن حد وسين ميمة فز يلهث أظهر أد وفي, وفي الركاب فش يبقى أن فردك أشر إلى الحرف العاشر وهو النون في الواو والسين ياسين والقرآن معي إلى الحرف الحادي عشر وهو النون في الواو من نون والقلم وأظهر أبو جعفر النون في الموضعيني علم من الوفاق لقالون ومخالفة ورش ماشي يبقى هنا ايه يبقى بالنسبة لأبو جعفر وأثار أبو جعفر النون في الموضعيني علم من الوفاق لقالون يبقى إذن أبو جعفر يوفي مين قالون أعطوا لي يا سين والقرآن ها؟ طبعا عارب بردك يا سين. والقران عشان ابو جعفر له ايه السكت في اول الايه لك ويا سينا ن ادغم فدا حط يبقى بالنسبه لخلف العاشر هيعمل ايه مم. خلف العاشر هيضغم معايا ما هو قال لك ايه وياسينا نون ادرهم ام افيد حط يعقوب هات نياس نون والقلم فيدا يبقى هنا يبقى عشان الق ادرم حط يعقوب العاشر وسين ميم فز قسلو مين خلف العاشر برضك اعمل ايه هيتغنم لان مخالف في سوره القصص لما بيقولوا بيظهر النون بيظهرها انما هنا العاشر يعمل ايه خلف اصله هيتغنم يلهث اظهر اد مهيه يبقى بالنسبه يلهث يعني لابو جعفر يعمل ايه هيعمل أي ايه بالازهار يلهث ذلك عشان يلهث ايه اظهر ايه اد و في ركبه فشى و في ركبه فشى يبقى هنا فشى هيقرا أي ايه خلف العاشر اه يبقى ماشي يبقى بالنسبه للخرف العاشر معايا هيعمل ايه؟ هيؤخذ اه بيظهر معنا اظهار الباء عند ايه؟ عند مين؟ ماشي طب بالنسبه لي قرأ يعقوب بالادغام عرفنا منين؟ من موافق ايه؟ اصله ماشي يبقى هنا يعقوب هيكرا بايه؟ ماشي طب بالنسبه لابو جعفر سالت عنه ده حوادث اصل موافق اصله يبقى يعقوب بيراضم وخنف العاشر عشان قال لك وبالاصهار عشان قال لك وفي ركب ايه فشاله فشاله هو مين خنف العاشر وقال هو مين يعقوب وبقى ثلاث ثلاثه أحروف لم يذكرها الناظم فيما الجزئيه ديت واللي الباء عند الميم في البقرة ليه ما في السماوات وما في الارض يوفير لمن يشاء وايه ويعذب من يشاء فخلف وفق اصله بالادغام يبقى خلف العشر ايه يعذب من يشاء وبالنسبه لابو جعفر خروج من الباب لانه ما قرا بالرفع لان طبعا ايه يعقوب جعفر يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء ماشي لان دي فيها ايه كلمه تعتبر كلمه فرشيه في ناس بترفع قولا واحدا اللي ابن عامر وعاصم وابو جعفر ويعقوب باقي القراء عملوا ايه بيسكنوا. اللي بيسكنوا دول منهم من يدغم ومنهم من ايه بيزهر ال لم المجزومه عند الذال وذلك ومن يفعل ذلك حيث وقع فاذهروها كاصولهم معايا يبقى اللام المجزومه عند الذال ها اكون راي الثلاثه طب الفاء الساكنه عند الباء ومسلا نخصب بهم الأرض فاتفقوا على إظهارها كأصولهم مشيكوا الرأي الثلاثة باب أحكام النون باب أحكام النون الساكنة والتنوين ألك وغنته يا والوا وفز يعني ان مرموز ف فز خلف العاشر قرأ بادغام النون الساكنه والتنوين في الياء والواو مع الغنه مخالف اه عشان في الشطبه اللي خلفوا ايه تلا يبقى خلف ايه اصله يبقى هنا ماشي الناظم على اصل قاعده فين خالفوا اذكر والا فاهمل وبغين وبغين خ الخفا سو عيون غد يكون منخنق علا بردك يعني مرموز ا اللي هو مين ابو جعفر قرى باخفاء النون الساكنه والتنوين مع الغن عند الخاء والغين واستثنى ثلاث مواضع فازهر وهي ايه يكون غنيا فسينغدون المنخنقه ماشي استثناها المنخنقه فسينغدون يكون غنيا ده ده مستثنى عشان قال لك ايه سيوا يكن منخنقا الا معايا يبقى ده باب ايه أحكام النون ايه والتنوين طبعا الناظم قال باب النون الساكنه هنا اضاف النون أضاف, اضاف للنون لابد تكون ساكنه لاحتراز عن المتحركه ولم يكن التنون سا وهو قال اضاف للنون هالك للاحتراز من من النون المتحركه ولم يضف الساكنه للتنوين ليه لان لا يكون الا ساكن باب الفتح والاماله طبعا احنا عرفنا قبل كده الفتح في الصطبيه رمزه بسيطه يعني ايه هو الفتح فتح القارئ للحرف عباره عن فتح فيه في من غير مبالغة من, من غير مبالغة زي و ما انزل فيه ناس يقولك وما في لا يقولك و ما في الفاتحه يبقى انا من غير مبالغه يبقى المقصود بالفتح للحرف عباره عن فتح فيه في فتح ايه مغير يصير مثل تفخيم الاعجام فانه طبعا هذا التفخيم ممنوع طبعا هو الإيمالة تعرف الإيمالة الإعوجاج وإصلاحا أن ينحو بالفتح نحو الكسر وبالألف نحو إيه؟ الياء طيب الفتح والإيمالة لغتان جاريتان لأهل نجد من تمين وأسد وقايس واختلف في أن الإيمالة فرع عن الفتح أو أن كلاهما أصل فذهب الجمهور أن الإيمالة فرع عن الفتح هذا الأول ليه؟ لعدم توقفه على إيه؟ سبب لأن الإيمالة تتوقف على إيه؟ سبب إيه هو السبب يا, يا كسر يا إيه يا إيه ألك وبالفتح قهار البواري ضعافة معه عين الثلاث ران شاء جاء ميلة كالأبرار رؤية اللام التوراة فد ولا يتمل حز وأعمى بسبحان أولا يعلم أن أبو جعفر خلف, خلف أصله في باب الإيمالة ففتح في جميع ما آماله أو قلل نفع إذن أبو جعفر بيقرأ بالفتح في كل الموادع وكذلك عكوب خالف أبا عمر إلا في قليل وخالف خلف خلف العاشر أصلة في الموادع التي نذكر في هذا الباب فجميع ما في, الب... ما في البيت الأول وما في... وما في البيت الثاني لخلف يعني خلف مرموس فاء لو خلف العاشر خلف أصله في الألفاظ المعدودة فقرأ بعضها بالفتح وبعضها بالإيمالة ألك وبالفتح قهار البوار ضعافا معه عين الثلاثي رانا شاء جاء ميلا يبقى إذن خلف العاشر هيخلف أصله فقهار بوار ضعافا عين الثلاثي كذلك اللي هو شاء وجاء اللي هو إيه العشر كلمات معادة إيه كلمة قال لك عين الثلاثي رانا شاء جاء ميلا يبقى في كلمة جاء وشاء ورانا الثلاثة مواضع يميلهم مين خلف العاشر مو... حمزة ليه عشر كلمات في عين السلاسي خلف العاشر يخلف أصله فين؟ في سبعة يفتح أنت معي وعي في ثلاثة فنص إيه؟ ع... اللي هي رانة وشاء وجاء ميلا كالأبراري رؤيا اللامي توراة فيد برده الكلام ده معتوف على, على مالة هنا خلف العشر في الأبرار يعمل إيه؟ له الإيمالة، خلف أصله هو حمزة، حمزة يقلل في الأبرار رؤية اللام يبقى الرؤية المعرفة أنت معي الرؤية، أيضاً عميلة من؟ آه توراة فيد هنا خلف حمزة يقلل إيه؟ بيقللها. هنا خلف العشر يعمل إيه؟ عي... عي... آه، إيه، له الإيمالة ولا تمل ولا يتوم الحز يبقى هنا خلف العين يع حز اللي هو مين ليس له إيمالا سوى أعمى بسبحان أولى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى آه. يبقى هنا عمل زي مين زي صعبة لا زي أجيب أصرنا مالي بشعبة زي أبو عمر أبو عمر بيميل الأولى جانوا وفق وافق في هذا الموضع لان طبعا قال لك ولا توم الحز لان ما قال لك فان خلف واذكر وان فاهمله معايا يبقى هنا طبعا يعقوب قال خلف ابو عمرو ان ابو عام ليه في رؤات الاماله وليه مثلث الفاء فعل وفعله وفعله وفعل ها الفات له التقليل عشان كده قال لك ولا توم الحز سو ايه اعمى بسبحان إيه؟ ماشي طبعا هنا قال لك واذا ما كون هنا الرؤيه المعرفه بالمحس وقع يعني سبب الرؤيه بدون اما تخشش معايا عشان هو قيدها ها اللك وطول كافرين الكل والنمل حط ويا او ياسين يمن وافتح الباب اذ على طبعا بالنسبه لتول اللي هو مين كويس قال لك وتلك كافرين يبقى هنا طال روايس بيميل كل كافرين سواء معرفه او منكره عشان قال لك كافرين ايه كافرين الكل والنمل إنها كانت من قوم كافرين. كافرين يبقى حط والنمل حط يبقى دخل معي في موضع النمل مين روح. روح لا ده روحه في كل القرآن ماشي روح فين في رويس في كل القرآن وفقه في موضع النمل هو مين إنها كانت من قوم يخش معها روح معي عشان أقول لك إيه؟ والنمل إيه؟ حط وياو ياسين ها وياو ياسين مين الياء اليمين هنا الياء ال تمام يبقى هاتوني ايه يسين. ها؟ يسين. يبقى هيميل الياء اللي عليها لا كياو ايه يومن. ماشي وافتح الباب ايز على وافتح الباب ايز ايه على يبقى هنا اي رو مرموز ي يمنن اللي هو راوح فتح ايه الياء من ياسين مخالف اصله حيث فتح ابو عمرو طب روايس يعمل ايه مف ايه اصله يبقى هو يبقى هو راوح ياسين روايس يعمل ايه ياسين عرفنا منين من موافقه اصله هو أصل وهو ايه ابو عمرو ثم قال وافتح الباب اذ علا يعني او وافتح الباب كله فتح الامال يعني كرم رمز ا ان هو جعفر بفتح باب الامال هاي في جميع ما يملى نافعه مخالف يبقى هنا في الحاج مخالف ايه اصله ويوم بهذا ايه القدر